بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل 121. الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله يقيمون <تصفيق> الصلاة انما يساقون إلى الموت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى 129. فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم 119. إذ يوحي ربك إلى الملاء you uh -huh. Yeah! Aan Yeah. 129. خافون أن Gezien قالوا قد سمعنا 117. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين 121. يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقال En wat is dat? ja dat in de en in إن الله ألف بينهم إن اللهم أنكم علما أن فيكم ضعف فإن يقوم منكم مئة قذره يظلب مئتين 117. لو أولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ان الله غفور رحيم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله الله عليم حكيم إن الذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ZANG والذien...